صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيان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 قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا, يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص, ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري منه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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر, وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات وأن الله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 وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا وَإِنْ رَصَدًا حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا حُسْنًا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 التائبون والع العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِيلٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتى, حتى يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطعون موتي أي يغض الكفار ولا ينالون من عدو عدوئاً إلا كتب لهم بعمل صالح.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 أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا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 ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقرون.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 وهو رب العرش العظيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس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 يدبر الأمر ما من يشفي عني الله من بعد إذني ذلكم الله ربكم تعبدو أ فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعده الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعوده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصْطَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْ دَرَّ وَقَدْ دَرَّهُمْ مَنَازِلٌ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا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 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ لهم بالخير لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ, قاعدا أو قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا لما كشفنا فلما كشفنا عنه دره مر مركا ان لم يدعنا الى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتم رسلهم وجاءتم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلايا ففي الأرض من بعدهم لناظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَدْرِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَعْمَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَ أَنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُنَا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو لا وزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب يا بني الله يتنتظر، يتنتظر إني معكم من المتضررين. وإذا أذق الناس رحمة من بعد ضرّة مسّتهم، مسّتهم إذا لهم مكروه في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكنون والذي يسيرك والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كتتم في الفلك وجرين بهم برع طيبة وفرحوا وفرحوا بها جاءت ريح, ريح عاصف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 فَلَمَّا أَنْجَوْا إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت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 كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى أصراط مستقيمين. لَّالَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا من الليل مظلماء، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويوم نحشرهم جميعاً، ثم نقول للذين أشركوا، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم, إن كنا عن عبادتكم لغافلين هؤلاء كتبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَا يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمَّا يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ بكم الحق فماذا بعد الحق للظلال فأنا تصرفون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 قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۖ أَفَمَن يَهْدِى لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْدِى أم ۖ أَمَّن لَّا يَهْدِِ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم مِّنَ اللَّهِ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 ترى قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطاعتم ودعوا من استطاعتم دون الله كونتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لَا يُؤْمِنُوا بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوا فَإِذْ كَذَبُوكَ فَقُل لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَتُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْلَمُ وَأَنَا بَرِيءٌ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ أَفَأَتَتُسْمَعُ الصُّمُّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ومنهم من ينظر إليك أفنت تهت العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن, ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 وَأَمَّا نُرِيَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة الرسول فإذا جاء رسولهم قُضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد يكونتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرّ وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ للله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرو ساعة فلا يستأخرو وَلَا ولا قل رأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل, ماذا يستعجل منه المجرمون مِنْهُ إذا ما وقع منتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثُمَّ قيل للذين ظلموا ذوقوا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي إِنَّهُ إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى, وهدى هو رحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أريتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم, فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن, ولكن لكن أكثرهم لا يشكرون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 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالَتِ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري, وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمّة ثم قضوا ثم قضوا إليه ولا تضرون فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذب فكذبوه فنجيناه ونمعه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلايا فوأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فاظر كيف كان عاقبة المذرين ثُمَّ بعثنا من بعد رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عيننا قالوا قالوا إن هذا سحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون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 على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المصرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا ولا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 وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم واشتد على قلوبهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيو وعدو حتى إذا دركوا الغرق قالا ماتوا أنه لا إله إلا الذي إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين.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 إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ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 يا وَمَتَّعنَهُ إلى حين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 Qul nuzuru mada fi alaheati ve al-er, ve ma tuğni layyatu nuzuran kum illa yuemin, fahliyat nuzurun illa قل فانتظروا إني معكم من المتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين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 الف لام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 ثمّ ويؤتِ كلّ ذي فضل فضل وإن تولوا فإنّي أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألاحي ألاحي اين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور